الفطره منا من دنسليب جناه صالي اولاي باصالي بس تبرقي وسندس تزيني المقدس من انجبت نرجس شمس السرور شمس السرور لعلى احسن راجل حلم من رونا قيل رونا قور على نور نور على نور عيد الاغار لوح جنة عذين اصبا نفرح اذا تفرح نفس الشعور نفس الشعور مولا يا با صالح مولا يا با صالح مولا يا با صالح مولا يا با صالح صالي اطلاله المولد حتى الحميه تحمي عن عيني صاح م لكن قريب لكن قريب تمتملك <تصفيق> لساني وقلقص ودانيه ما عنده بيت ثاني غيرك حبيب غيرك حبيب يكمل به الوقت يمت الفرج يمت طال المغيب طال المغي مولا يا با صالح مولا يا با صالح مولا يا با صالح مولا يا با صالح اسم تغر سنين مسرور حور العين والياسمين والياسمين <تصفيق> تضحك دموع وبها العين وبها العين والياسمين والياسمين <تصفيق> ركين الحطيميلين يا علة التكوين هاج الحنين هاج لا اب حناجرنا انت الامل واحنا مستضعفين, مستضعفين مولا يا با في ستوديو هذا